قليل ذلك جزئناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى باهِرة وقَدَّرْنَا فيها السير سير فيها لالي وأيام آمنين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 قُلِ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ جُنُّ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ضَحِيٍّ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 لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا وَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ لَيْلًا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 عباده ويقدر له وما وفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة آهؤلاء حَالَكَ الْمُتَوَلِّي نَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَرُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار مَا آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا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 وَخَيْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَرُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ